بسم الله الرحمن الرحيم الحق قسم الحلق وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عادوا فأهلكوا بريح صرصر تخرعها علي جب سبع ليالي وثمانية أيام. هل ترى لهم من ذاق وجاء فيلعون ومن قبلهم وهم سوبخ فيأةث الص سول الرض سهمث أ القزهُم Oh. <laughs> فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملة الأرض والجبال فدوا كساد ما إذن تعارضونا تخفى منكم خافر فأما من أُتي كتابه في أنيجي ها أمقرأوا كتابي إني أَنِّي أني ملاق حسابي فهو في عيشة مواضية في جنة عالية في جنة عالية عالية قطوط <تصفيق> <تصفيق> وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما lakānī sulhānī uzūhu faqullū uzūhu Täytyy sillet siltaa, se vaunaa viraa, عظيم ولا يحب ولا قام المتقين، فليس له اليوم هذنا حميد. فليس له اليوم ها هنا حميم فلا أقدم بما تبصرون فلا أقدم بما تبصرون وما لا تبصرون He is a voice Kareem Kareem وما هو بِقَوْلِكَ عِدْ فَلِلَّمَّ ما نَوَائِبِ قَوْلِكَ يِمْثُلُهُ مَا وليلما تذكرون <تصفيق> لو تَقَوَّلَ لَيْنَا تَقَوَّلَ أَقَوِيلَ أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَصَّنَ. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّمَا نَعْلَمُ أَنَّ مِنْ عِندِ وَإِنَّهُ لَحَسَرَ صُنَّ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقَّ الْيَقِينِ